بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنيمة ربك بمجنون وإن لك لا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال إِذَا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطون إن بلوناهم كما بلونا ذا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثلون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إذن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن هل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا اننا لضالون بل نحن محرومون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 عسى ربنا ذا إن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راضبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذيلة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 مثقلون أما عن دهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكلوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبل بالعرائى وهو مذموم